بسم الله الرحمن الرحيم وما في عاتق غرقا وما اشقات الاشطاط فالشابئات سبحا الشادقات شبقا ترد الذررات المرار يوم ترجف الارض زلزا تذعره الرابضات وربُّه يومئذ واجب فابصرنا خاشعا يقولون إنما لمردودون في الحاسره فإذا كنا يذابا لنا رب قالوا تلك إذا كانوا خاشرا انما ان يا ججره وايدا اينه بالشانر الا كان حديث مسا ان ذا رب بالواجر قدسوا اذهب الى فرعون انه طغى اقول هل لك الى انتذكر واهدينا ربك فتقشا فقران الايه الكبرى فكن ترى عصا ان لم ادبر يسى تحشر فرادا فقران انا ربكم الاه سَأَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِذِكْرَىٰ مَنْ يخشىٰ أَتُؤْلِجُ شَيْئًا خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاٰنَ وَطَرَ سَكَنًا فَسَوَّانَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَهَا قَادِرٌ أَنَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَاكَ حَاقَ جَمِيعُ مَا أَبْدَعَ وَنَظَّمَ وَالْجِبَالُ أَرْسَانٌ لِتَأْلُكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ أَيْنَ جَاءَ الشَّطُّ يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأنا من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأنا لا ما مانع قاوم قام ربي ولن همس عليه الهواء فان الجنه هي المأوى يشربون كانا في ايام موسى فيما اتاهم من استرايا إلى ربك من تهانا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو دحانا